لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون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 فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَالضْرِبِ لَُم مثَلًَا أَصْحَابَ الْ القَرِْييَةِ إِج أَنمُرسَلُون إِْأَرسَلنَّ إلَيْهِ مُثْنَيين فَكَذبُ مَا فَعَزَلناَا بِثَالِث فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقالَاوا إِ إلَكُمْ مُرسَلُون. قالوا مَا أَنَّكُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ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 قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم قوم مسرفون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 التقيدُ منِ دُج آه تَد يريد الَّحمَُ بذُرلا تونُعَ إ يريد الَّحمَُ بذُ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 آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ طِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ طِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم, تأخذهم وهم يخصمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ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 إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِمُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ضِلَالٍ على الْأَرَائِكِ مُتَّكِمُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوانهم وتكلمنا أيديهم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 وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان ما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فَمَا اسْتطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نَّعَمَّرْنَاهُنَّ كِسَفًا فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نَّعَمَّرْنَاهُنَّ كِسَفًا فِي الْخَلْقِ أَفَلَا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي له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 لا يَسْستَطيعونَ نَصْرَكُم وَهُمْ لَهُم جُدُ مُحضرَرُون فَلَا يَحْزُكَ قَولهُم إِا نَعلَم ماَا يُسِلُونَ وَما يُعَِلون فَلَا يَحْزُ كَ قَوْلُغُم إِا نَعَلَمُ ماَا يسِرونَ وَما يعلنون فلا أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ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 شيئا ان يقول لهوكم فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لهوكم فيكون فسبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون